بلغ العلماء مع العباس ابن عبد المطلب ما بين فريق بني هاشم إلى فريق عبد العزى ببيت الله الحرام اذ اتت فاطمه بنت اسد سلامٌ علينا وكانت عامله بامير المؤمنين عليه السلام سته اشهر وكان يوم التمام قال فوقفت في البيت الحرام وقد أخذها الطوق فرمت ببطنها نحو السماء وقال انت اي رب اني مؤمنه بك وبما جاء به من عندك الرسول وبكل نبي من انبيائك وبكل كتاب انزلته واني مصدقه بكلام جد ابيراهيم الخليل وانه بنا بيتك العتيق فاسالوك بحق هذا البيت ومن بنا وبحق هذا المولود الذي في احشائي الذي يكلمني ويؤنسني بحديثه وأنا موقنه أنه احدى آياتك وجنائمك الا ما استرت علي ولادتي والذي يذلقه على الصراة الى البيت قد انفتح من قال يزيد بن قانب فرأينا البيت قد انفتح من ظهره ودخلت فاطمه فيه وغابت عن ابصارنا ثم عادت الفتحه وسبقت بإذن الله فرمنا ان نفتح الباب لتصل اليها بعض نسائنا فلن ينفتح الباب فعلمنا أن ذلك أمر من امر الله عز وجل واهل مسكه يتحدثون بذلك في افواه الذكاك وتتحدث المخدرات في خدونهم ثم خرجت بعد الرابع وبيدها أمر المؤمنين عليه السلام فالله علاها ابنوا امينه النبي محمد قدمني من النساء لأن آسیه بنت مزاحم عبدت الله عز وجل سرا في موضع لا يحب ان يعبد الله فيه الا اضطرارا وان مريم بيت على هزه النخلة اليابسة بيدها حتى اكلت منها رطبا جنيا وإني دخلت بيت الله الحرام فأكلت من ثمار نجلتك وأوراقها فلما أردت أن أخرجها هتك بهاك يا فاطمة دمي علي فهو العلي والله العلي الأعلى يقول إني شقت اسمه من اسمي وادبته بادبي ووقفته على غامض علمي وهو الذي يكثر الاصنام في بيتي وهو الذي يؤذن فوق ظهر بيتي ويقدسني ويمجدني ويهلل لي وهو الامام بعد حبيبي ونبيي وخيرتي من خلق محمد رسولي ووصيه فقوم بالمن احبه ورضاه والويل لمن عصاه وخدلني وذحد حقه صلوا على الرسول